هذا الفصل من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله سيتحدث في هذا الموضع عن تحريم الحلال وأنواع ذلك ويسيبين موقف الشريعة من ذلك وهذا التحريم المقصود به بيان المصنف هنا لأنواعه وبيان موقف الشريعة من ذلك أقرأ بارك الله فيك. إقلا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ويتعلق بهذا الموضوع مسائل إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجهه الأول التحريم الحقيقي. وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المح ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفون سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على على الله الكذب وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيًا مجردا بارك الله فيك <تصفيق> هذا النوع الأول وسماه التحريم الحقيقي لأنه راجع إلى أصل التحليل والتحريم من دون الله وأضافه هنا إلى الكفار وقال وهو الواقع من الكفار وقد مضى معكم في هذا الكتاب أن الإمام الشاطبي تحدث عن موضوع مهم يتصل بالعقيدة الإسلامية وله أهميته البالغة وهو تحريم التشريع من دون الله والتشريع من دون الله يرجع في معناه عند أهل العربية أن من شرع في شيء من ابتدى في شيء فقد شرع فيه ولذلك سميت الشريعة, الشريعة لأن الله هو الذي شرعها فشرع فيها الأحكام الاعتقادية وشرع فيها الأحكام العملية فالله هو الذي يشرع للعبادة لأنه سبحانه له الأمر والخلق فالخلق خلقه والأمر أمره ولذلك من اعتقد اعتقادا صحيحا في صفات الله عز وجل أنه الخالق والرازق والمدبر والمصرف والذي بيده ملكوت كل شيء واعتقد ذلك اعتقادا حقيقيا وآمل بذلك إيمانا جازما فإنه ينبني على هذا الإيمان اعتقاد أن الله هو المعبود وأنه هو الذي تصرف له العبادة ومن هذا الاعتقاد الانكفاف عن الشرك بأنواعه تحقيق التوحيد والانكفاف عن الشرك والبراءة منه ومن الشرك ما بين الله في كتابه تحليل الحرام وتحريم الحلال لأن التحليل والتحريم حق الله لأن التحليل والتحريم حق الله ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر وكما لا يجوز لأحد أن يشرك بالله في كون الله خالقا فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله أحداً في أمره كما قال ربنا عز وجل ولا يشرك في حكمه أحداً في صورة الكهف وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحداً فالأولى على النفي والثانية على النهي والمعنى واحد وهذا النهي الصريح عن إشراك غير الله مع الله في الأمر والنهي معلوم من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وينبني على ذلك ينبني على ذلك رد الأحكام الباطلة كما ينبني على ذلك رد المذاهب الباطلة كما ينبني على هذا الأصل الأصيل رد القوانين الوضعية الباطلة كما ينبني على هذا الأصل الأصيل رد البدع ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا التوحيد فهموا هذا كله صحت عقيدتهم وصحت أعمالهم فهذا أصل أصيل ينبغي لطالب العلم دائما أن يتنبه له ولذلك الشاطبي هنا في هذا الكتاب كرره في مواضع كثيرة كرره في أول الكتاب في وسط الكتاب وكرره في هذا الموضوع، وسيكرره في مواضع لأهميته فلو أن أهل البدع مثلا لو أن أهل البدع اتقوا ربهم وتركوا التشريع من دون الله وإحداث الأحكام وإحداث الدين وردوا أمر التحليل والتحريم إلى الله وردوا أمر إن شاء الأحكام إلى الله ووقفوا عند أمر الله ونهيه. هل سيحدثون ما أحدثوا لن يحدثوا البدع ولن يحدثوا الآراء الفاسدة وعلى ذلك أيضا أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة والقوانين الوضعية هو أنهم اتقوا الله عز وجل واعتقدوا أن الأمر لله وأنه هو الذي يحلل الحلال وأنه هو الذي يحرم الحرام وأن لا أمر إلا أمره ولا شرع إلا شرعه ولا حكم إلا حكمه له الحكم وإليه ترجعون إن الحكم إلا لله لو اعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة اعتقادا جازما لما سنوا القوانين التي تحرم الحلال وتحلل الحرام فلاحظ هذا الأساس فإنه أساس عقدي يابد من الإنسان أن يعتقده اعتقادا جازما وهو كما تعلمون معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله والمسلمون كانوا يعرفون هذه القضية سهلة واضحة عندهم لكن إذا كانت لا إلى الله تعني النطق كما هو عند المرجع الغلاة وإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق وعزل العمل على الإيمان وإذا كان صرف العبادة لغير الله ليست من الشرك كما هو كثير من آراء الذين لا يعلم حقيقة التوحيد فإنه حينئذ لن يستقر التوحيد ويفهم الفهم الصحيح فتنبه رحمكم الله لهذا المعنى فإنه هو طريق النجاح وسلامة الإنسان في عقيدته وسلامة الإنسان في توحيده وهو الأمر الذي إذا لقيت الله به مع ما يتعلق بامور التوحيد الأخرى فإن توحيد العبادة حينئذ يكون صحيحا ولاحظ هنا الإمام الشاطبي ذكر الآية هنا ويقوله تعالى ولا تقولوا لما تضلع الساناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقد سبق معكم بأول الكتاب أنه سمى التشريع من دون الله افتراء سمى التشريع من دون الله افتراء ومن هنا غلظ العلماء وشددوا وبينوا أثر الافتراء على الله سواء في البدع والضلالات كما هو معروف في الفرق أو في المذاهب الفكرية والقوانين الوضعية وأنواع الشرك الأخرى لأنها افتراء ولعلكم تذكرون كلام الشاطبي حين قال والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء الإنسان إذا كان محقق للتوحيد وعصى الله عز وجل فإن المعصية لا تسمى افتراء عنه. سمى معصية لكن التشريع من دونه افتراء يفترون على الله الكذب بمعنى إذا سألتهم من أذن لكم أن تشرعوا من دون الله ماذا سيقولون من الذي أذن لهم بهذا؟ إذا كان الله أذن لهم بهذا، فليأتوا بدليل. فلهاتو برهانكم إن كنتم صادقين. كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج المشركين فيما افتروه على الله من التحريض والتحريم دون الله. وهذا معنى قول الشاطبي وهو الواقع من الكفار وهو الواقع من الكفر. أي لا يقع من المسلم الموحد مسلم إذا حقق التوحيد لا, مثل. لا يقع منه مثل هذا الأمر. <تصفيق> ومن المناسب أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذا الموضع بأنهم من مثل هذا التحريم للحلال أو التحليل للحرام هو افتراء على الله وسماه القرآن أيضا وصفه بأنه ما تصف ألسنة الذين يفترون على الله الكذب لأنه حق الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم حق الله فإذا تعدوا عليه فإن هذا الذي يصفونه كذب وأيضاً سماه الله عز وجل ابتقاء حكم الجاهلية أو حكم الجاهلية يبغون واعتبره غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين لأنه مشاق للمؤمنين وسبيلهم سبيل المؤمنين هي الإيمان سبيل المؤمنين هي التوحيد سبيل المؤمنين هو الاعتقاد الصحيح سبيل المؤمنين هي الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل المؤمنين هو التحاقهم إلى الشرع. سبيل المؤمنين هو تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل المؤمنين هو الانكفاف عن الشرك. هذا هو سبيل المؤمنين. فمن شاق الله وعانده وأحل ما حرم وحرم ما أحل فهو مشاق ومعاند لسبيل المؤمنين. <تصفيق> وأيضاً سماه الله زيادة في الكفر سماه الله عز وجل زيادة في الكفر كما مضى معكم في الدروس السابقة وأما اعتذار الكفار المنافقين عنه فإنه اعتذار غير الصحيح غير غير مقبول يعني ما من أحد يقع في الشرك أو البدع إلا ويعتذر لكن هذا الاعتذار غير مقبول فاعتذر المنافقون عن تحريم الحلال وتحليل الحرام بقولهم والتحاكم إلى غير الشرع اعتذروا بأي شيء ماذا قالوا <تصفيق والإحسان> اعتذروا بالتوفيق والإحسان قالوا إن أردنا إلا توفيقا وإحسان واعتذر عباد الأصلام بأي شيء لا في التحريم في العبادة التحريم والتحليل يدخل في معنى العبادة فأنت إذا أردت أن تأتي بعذر في الشرك صرف العبادة لغير الله فتقول عذرهم الذي ذكروه ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفة وهذا عذر غير مقبول هذا جريمة تنضاف إلى جريمتهم الأخرى لماذا؟ لأنهم جعلوا أن الله محتاج إلى غيره في كونه واصطه يوصل إليه أخبار العباد وعبادات الناس والله لا يحتاج إلى واصط هذه وحدها جريمة تنضاف إلى سوء ظنهم بربهم هذا بالنسبة في الاعتذار في ما يتعلق بالعبادة من ناحية الكلية لكن التحليل والتحريم هو جزء العبادة فلهم عذر خاص فيه أيضا من يذكره؟ مم. نعم لا في دليل أصرف من هذا نعم مم. أحسنت فتح الله عليك. وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا. وقال الذين وقال الذين أشرفوا لو شاء الله. ولا من دونه. الآية كذا ولا؟ تأكد ملائكة. الآية قول الله تعالى ولو شاء الله قال وقال الذين كبروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ما حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء آية آية. هذه آية في ايه اخرى قال دونه من شيء نحن ولا اباؤنا يتأكد تأكد ولا <تصفيق> فهنا في هذه الآية اعتذروا اعتذروا بالقدر كما بين العلماء اعتذروا بالقدر أو لو شاء الله ما أشركنا فاعتذروا على شركهم واعتذروا أيضا على التحريم بالقدر وهو اعتذار فاسد. واذا واضح في قولهم ها؟ ولو شاء الله يعني لولا أن الله شاء أن نشرك ما أشركنا وهذا اعتذار قبيح هذا اعتذار منهم قبيح لأنه كذب على الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء فلاحظ هنا ولا حرمنا من دونه من شيء اعتذروا عن العبادة والتحريم من العبادة تحريم والتحليل من العبادة فاعتذروا عن ذلك بالقدر وهو اعتذار كما هو كما بينه العلم اعتذار قبيح وجرم جديد لأنه كذب على الله يعني ما الذي أدراهم أن في مشيئة الله عز وجل أن الله يأمرهم بالشر والله لا يأمر بالشر مثل اعتذارهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا مثل اعتذار المنافقين لما قالوا إن أردنا إلا إحسانا وكذا فكل هذه الاعتذارات غير مقبولة مردودة لأنها كذب وافتراء على الله أي نعم فتأكيد الإمام الشاطبي على هذا المعنى يبين أن تدخل الناس في التشريع من دون الله والتحليل والتحريم بغير إذن من الله هو أساس البدع وهو السبب الرئيسي لانتشار الشرك ولذلك قال الله عز عزوجل أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين إذا أذن الله به الدين دينه والحرام ما حرم والحلال ما أحل فإذا جاء والشرع ما شرع فإذا جاء إنسان فشرع من دون الله ما لم يعلم به الله فقد نصب نفسه ليكون شريكا مع الله عياذا بالله من ذلك ولذلك تأمل ما ذكره الشاطبي في هذا الموضع وقد مضى معكم أيضا نقل كلام الإمام الشاطبي في قوله إن البدع لا تؤمل معناها إن البدع لا تؤمل معناها فإنها فإنها رتبها متفاوتة، لكن كلها ترجع إلى أن الله لا لم يأذن لم يأذن بها، وأعلاها كما ذكر الشرك فهو من البدع، وكذلك بدعة الجاهلية كما نص على ذلك في كتاب الاعتصام فيما برى، وهي نسبتهم التحليل والتحريم إلى أنفسهم يفترون على الله الكذبة في ذلك ويشرعون من دون الله. هذا المعنى مضى معكم الكلام فيه بالتفصيل. انما هذه اشاره وهذا خاصيه هذا الكتاب هذا المعنى خاصيه هذا الكتاب لان ابطال البدع انما تكون عند اهل التوحيد الخالص وابطال الشرك انما يكون عند اهل التوحيد الخالص وكذلك رد الاحكام الباطلة انما يكون عند المؤمنين الموقنين المتحاكمين إلى شرائع الإسلام وإلا يضيع الدين يضيع الدين بسبب الشرك بسبب الخرافات بسبب البدع بسبب الأعراف التي يتحاكم الناس إليها وهذا الأمر إذا تأمله طالب العلم عرف كيف يصحح علمه وعرف ما تحتاجه البشرية من بيان التوحيد والنهي عن الشرك وأهمية هذا الباب الذي تكلم فيه علماء السنة وبينوه وأوضحوه ونبهوا عليه ويلحق بهذا أن على طالب العلم أن يحذر من القول بالرأي المذموم. لاحظ أن الاهتمام, الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بهذه الأصول يوجه حتى منهجية طالب العلم ليحذر طالب العلم أن يقول بالرأي المذموم، الرأي المذموم هو المستند إلى غير الشرع، هو المستند إلى غير الشرع، هذا هو الرأي المذموم، المستند إلى غير دليل من الكتاب والسنة، وقد جدد السلف في إنكاره لأنه يؤدي إلى اضطراب السنة، لأنه يؤدي إلى اضطراب السنة، أجد كثير من الناس ما يعمل بالسنة. فتش في حاله أو يفتي بخلاف السنة فتش في حاله تجده بنا فتواه على رأي ها على رأي مذموم وما حمله على اطراح السنة إلا اتباع الرأي المذموم فالرأي المذموم يقع فيه المسلم لأنه ليس فيه تحليل وتحريم صراحةً لكن فيه اشتباه، فيه تأويل، لكن أيضا هو من البدع والعياذ بالله، لأن الرأي المذموم مردود، والأحكام الباطلة مردودة، فكيف المسلم ينظم علمه أو فكره أو منهجه على رأي مذموم؟ هذا مما يؤدي إلى فساد تفكيره وفساد عمله، ولذلك أجمع الصحابة والتابعون أمة السلف على ذم الرأي المذموم، بيجمع. وعليكم بمراجعة هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم في بداية الكتاب فتكلم عن تقسيمات الرأي وذكر ما يتعلق بحكم الرأي المذموم وأيضاً تكلم عليه الشاطبي في كتاب الموافقات ولاحظوا الإشارة هنا، قال وما أشبهه، أشبه أي شيء، الضمير يرجع إلى أي شيء أحسنت، إذا التحريم الحقيقي، يعني التحريم بغير إذن من الشرع أو التحليل بغير إذن من الشرع، يشبهه، يشبه الذي عند الكفار التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرداً، تأمل العبارة هذه، التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرداً يعني الذين يتبعون الرأي المذموم ويتعلق ما بحديث ضعيف أو بشبهة أو بنحو ذلك أو بنظر عقلي محظ ولذلك لا يصح الاجتهاد بالرأي عند أهل العلم إلا بشرط أن يكون مستندا إلى نصوص الكتاب والسنة سواء أخطأ في ذلك أو أصاب فإن أصاب فله أجراً وإن أخطأ فله أجر بناءً على ما سبق معكم من الأحاديث في هذا ومن من أحاديث عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص في الصحيح فتأمل هذا المعنى لكن رأي الرأي يشت... المدموم هو اللي يستند إلى غير الكتاب والسنة يستند إلى العقل يستند إلى التفكير العقلي والمحفظ وهذا لا عبرة به هذا من جنس الناس المذبوم الأول في قوله التحريم الحقيقي وهذه وهذه آفة الناس إما أن يشرعون من دون الله وإما أن يتبعون الأحكام الباطلة وإما أن يتبعون العرافة الفاسدة وإما أن يتحاكموا إلى غير شرع الله فكيف يصحف الدين كيف تكون الاستقامة ومن ذلك أيضا ما بني من النظر على الرأي المذموم وكله شر وإن تفاوتت مراتبه إيه نعم هذا بالنسبة للأول الذي سماه التحريم الحقيقي قرأ الثاني بارك الله فيه الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض أن يكون مجرد أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تذكره حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه إنه لم يقم بأرض قومه فأجدني أعافه ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك نعم الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المصنف الآن سيذكر أنواع هذا النوع الثاني مجرد وترك لا يفهم الإنسان منه التحريم بل لا ينبغي أن تفهم التحريم إلا عن طريق الصيغ الصيغ الدالة على التحريم وذلك ينبغي لطالب العلم أن يحفظ الصيغ الدالة على التحريم على المنع والصيغ الدالة على المشروعية ويحفظ في هذا ولو بعض الكتب المختصرة في وصول الفقه يحفظ التعريفات فمثلا في الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي من أعاف هذا ليس فيه دليل على التحريم ليس فيه صيغة من صيغ التحريم يعني فيه ليس فيه لا تفعل أو أحرمه برفض التحريم أو لا أحله أو نحو من ذلك وإنما هو أمر يرجع إلى عادة الإنسان فيما يحب أن يأكله وما يكره أكله وهذا واقع في عامة الناس كل إنسان يختار ما يناسبه ولذلك قال المصنف إن مجرد الترك مجرد الترك لا يدل على التحليل مجرد الترك وحتى مجرد الفعل ما يدل على التحليل ولا على التحليل واستدل بهذا الحديث فقد يكون الإنسان يترك ما يكره من الطعام أو الملبس أو الملبس كما هو في أكل الضب هنا وهذا لا يسمى تحريما ولذلك لم يأخذ العلماء من هذا الحديث تحريم أكل الضب وإن كان النبي تركه لأن النبي لم يحرمه بصيغة من صيغة التحريم المعروف وإنما قال لا أحبه أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي كما هو عادة كثير من الناس لو جئ لك بطعام الآن مثل من طعام أهل السواحل مثلا أو أهل البلاد البعيدة قد لا تستسيغوا أنت وكونك لا تأكله لا يعني أنك تحرمه. ولعلي أضيف مثالاً مهم في مسألة الاعتقاد، وهو أهم من هذا المثال الذي ذكره وسيذكر المصنف أمثل أخرى، لكن أذكر مثالاً واضحاً مثل هذا المثال وأوضح منه، مجرد فعل المعصية مجرد فعل المعصية لا يدل على استحلالها. فهنا مجرد الترك لأكل الضب لا يدل على تحريمه وكذلك مجرد فعل المعصية كالزنا أو السرقة فعلها لا يدل على أن الفاعل مستحلا لها لا يدل على أن الفاعل مستحلا لها اللهم إلا أن يعلم منه الاستحلال لكن مجرد الفعل لا يدل على ذلك لأنه المعصية قد تعمل يأتيها الإنسان شهوة وقد يأتيها استحلالا فإذا أتاها فالأصل في إتيانها أنه أتاها شهوة كان يكذب مثلا ويزني فلا يعلم أنه أتاها استحلالا إلا إذا دل الدليل على ذلك إلا إذا دل الدليل على ذلك ومجرد الفعل أو الترك هنا ما يدل على التحريم ولا يدل على الاستحلال ما يدل إلا بقرينة بأن يعلم منه الاستحلال أو التحريم أي نعم الثالث اقرأ الثالث الثالث أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخال لغد وتحريم اللين من الطعام واللباس اللين وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطي أو الاستجذال بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك وهذا مضى في تفسيري في الدرس الماضي مضى الكلام على ذلك بالتفصيل وذكر المصنف فيه آثار كثيرة وهذا النوع الثالث قال أن يمتنع عن نذره يعني ينظر أنه يمتنع من هذا الفعل وهذا داخل في باب النذر فهذا يسمى تحريما يسمى تحريما لأنه حرم ذلك الطعام على نفسه كان يحرم زوجته على نفسه أو يحرم نوعا من الطعام على نفسه أو يحرم مثلا النوم على فراش هذا كله داخل في التحريم لكن هذا النوع يختلف عن النوع الأول نوع الثالث يختلف عن التحريم الأول ولذلك سمى الأول لأن길 سمى الأول التحريم الحقيقي لأن الأول يدخل في التحليل والتحريم من دون الله يدخل في التحليل والتحريم من دون الله ويدخل في التشريع من دون الله وهذا منع نفسه من بعض ما أحله الله لكن لاحظ هنا انه كيف تفرق بين الأمرين عن هذا تحريم وهذا تحريم أحسنت الثاني هذا ألزم نفسه به لكن ما حرمه لو سألته هل هذا حلال أو حرام قال حلال لكن لو قال عنه أنه حرام فين يدخل لو قال أنه حرام مطلقا يدخل في؟ يدخل في الأول يدخل في التحريم الحقيقي. فهذا النوع الثالث هو منع نفسه منه لكن لو سألته هل هو حرام هل هو حرام على الناس على العالمين هل هو حرام في شرع الله يقول لا لو قال إن حرام في شرع الله يدخل في التحريم في النوع إيش؟ النوع الأول وهو التحريم الحقيق نعم الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتا بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، قال فتلى عبد الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك نعم وهذا مضى الكلام فيها في الدرس الماضي فلا نعيده ولاحظوا كلام المصنف قال ومثله قد يسمى تحريما وهذا بحث لطيف عند المصنف أراد أن يحصق ما يمكن أن يسمى تحريما ويخرج ما لا يسمى تحريما ولذلك الثاني أخرجه أخرجه أو أدخله في, ما في في في اسم التحريم وهو مجرد الترك كما هو موجود عندكم الآن في الكتب أخرجه والثالث أدخله بقيد فإنه ليس تحريم كلي وإلا يرجع إلى الأول الثالث قال وقد يسمى تحريم وقد تفيد تفيد إيش قد في مثل هذا الموضع تفيد التقليل هنا هم؟ قال ومثله قد يسمى تحريم م. فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وأن يكفر من أجل اليمين فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه وله الإطلاق في أي شيء م. وين موضع الإطلاق الذي يستدل به المصنف هم هذا قوله لكن أينا الإطلاق عليه أحسنت في الآية في تفسير بالمسعود أطلق الآية عليه يعني أدخله في حكم الآية والذي في الآية ما هو يا أيها الذين أموا لا تحرموا فسمى فعله سما فعله تحريما هذا قصد المصنف بقوله فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم هنا وله وجه ظاهر فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين فلأجل ما كان قبل من التحريم ولما وردت الكفارة سميت تحريما ومن ثم والله أعلم سميت كفارة <تصفيق> الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني أما الأول فلا مدخل لهها هنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل والتشريع ليس إلا لصاحب الشر أيهم الأول؟ أمتحريم الحقيقي؟ إيه نعم. اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام، فهذا أمر آخر يجلس سلف الصالح عن مثله، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. المصنف كما سبق أوسع هذه المسألة بيانا وغصّل فيها في كتابه لأنه لا يستقيم هذا الكتاب ولا يقوم هذا الكتاب إلا على هذه القاعدة لا يمكن أن تحرم البدع تقضي على البدع وعلى رأسها الشرك بالله إلا بتقرير التوحيد والنهي عن ضده والمصنف أجاد في ذلك. ومن المداخل التي يدخل بها أهل البدع هي أنهم يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله سواء في الأصول أو الفروء وكذلك أهل الشرك العباد الأصنام وغيرهم أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله أحدثوا الشرك بالله تعالى فهذا الأمر المصنف أجاد الكلام فيه ووسع الكلام فيه في مواضعة كثيرة ومن أراد إعادة قراءة هذا الكتاب أو المذاكرة فيه مرة ومرة فليلاحظ هذا المعنى والمصنف ركز على هذا المعنى وعني به لأنه لا يمكن أن تصحح أحوال المسلمين ولا يقضى على البدع وعلى رأس الشر بالله تعالى لا يمكن يقضى على ذلك إلا على هذه القواعد المتينة الإضافة هنا الأخرى التي يضيفها هنا المصنف رحمه الله يقول أنها كانه يريد أن يقول أن هذا لم يحدث في الإسلام في العصور في عصر الصحابة رضوان الله عليهم يعني. يعني لم يحدث في الناس أنهم كانوا يحللون بغير إذن من الله ولا يحرمون بغير إذن من الله وإنما مرجعهم في التحليل والتحريم هو شريعة الله كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه لم, يحدث، لم تحدث فيهم لم يحدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ولم يحدث فيهم ولم تحدث فيهم البدع وذلك لما هو معلوم من صحة اعتقادهم وسلامتهم من ذلك كله وهذا من تكريم الله لهم ولصدقهم في إقامة عبادة الله عز وجل ولذلك لا يتصور أن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وعرى الإسلام التي نقضت في آخر هذه الأمة سبب النقض هو الإخلال بهذه الأصول سبب النقض هو الإخلال بهذه الأصول فهذه أشارة من المصنف يقول وهذا الأمر الذي يقع في أهل الابتداع. سواء من أهل الجاهلية أو من من نشأ في المسلمين وهو لا يعرف الجاهلية فابتدع في الدين يقول هذا الأمر يجل أن يقع فيه أحد من السلف الصالح فضلا أن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل أصيل هذا من الأصول المحكمات ولذلك المجددون المجددون رحمه الله الشيخ السلام من مثل الشيخ محمد عبد الوهاب مثل الأئمة المشهورين من السلف مثل التجديدات الشاطبي في بلاد المغرب هذه التجديدات لاحظ للدين مبنية على هذه الأسس مبنية على هذه الأسس بل ما أفلح المجددون في دعوتهم وفي مناهجهم التجديدية إلا بملاحظة هذه الأسس التي كان عليها السلف الأول والتي يقول عنها الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول ما. فلاحظ هذا المعنى المهم الذي يشير إليه المصنف هنا إشارة وجيزة وهي قوله إن مثل هذا الإحداث ومثل هذا الرأي المذموم أو التحريم من دون الله أو ما يتعلق بإنشاء البدع سواء ما كان منها عند أهل الجاهلية أو ما رشع منها عند أهل الإسلام يجل أن يقع مثل هذا عند أحد من السلف المشهورين أو عند فضلا أن يقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا. وقد وقع للمهلهب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول. فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا. وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدو فجعل ذلك من الاعتداء وقال ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كما تقرّب ولذلك لم يعد المحرم, المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره لاحظ هنا أن المصنف سيفرق بين الأول وبين أي نوع وبين الثالث بين الأول وبين الثالث ولا بين الرابع بين الأول وبين الرابع. يريد أن يقول أن الرابع يفترق عن النوع الأول، لأن الذي يمنع نفسه من شيء لا يعتقد أنه محرم على أنه محرم على سائر الناس، ولا يقول بذلك. ولو قال أنه محرم بالشرع، نقله هذا الاعتقاد من أن يكون من أصحاب النوع الرابع إلى أن يكون من أصحاب النوع الأول. لما هو معلوم من الدين بقي الكلام في تفسير المهلب في شرحه للحديث في كتاب البخاري في شرح هذه الآية عادة المصنف أنه يعتذر ويخرج المسألة إن كان لصاحب القول وجه في ذلك والمهلب هنا له وجه فيما يذكره له وجه فيما يذكره وجه أن هذا التحريم يشبه التحريم الأول في أمور يعني الإنسان لو منع نفسه مما أحلى الله هل يعتبر هذا شيئا؟ لا يعتبر شيئاً ولذلك أسس العلماء على هذا أصلاً من الرصول وهو رد الأحكام الباطلة رد الأحكام الباطلة وهذا أمر له صلة بموضوع هذا الكتاب وهو ما ورد الحديث الصحيح حديث عائشة من أحدث في أمرنا حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا أصل من الأصول عند أهل العلم رد الأحكام الباطلة أي التي لا مستند لها من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليها أكثر الخط لماذا ترد؟ لأنه ليست بشيء ليست بشيء. فلذلك قال هنا المهلب وهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. أنك إذا سألتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا لم يأتوا ببرهان فهو ليس بشيء. وإذا أحلوا ما حرم الله فسألتهم قل هاتوا برهانكم على ما تقولون لن يجد لن يجدوا برهانا. فإذا قولهم ليس بشيء. وإن اجتمعوا عليه. وأنت نقلته الأجيال جيلا بعد جيل ليس بشيء فكلام المصنف كلام المهلب هنا له وجه قوي الأمر الثاني أنه اعتداء هذا أمر مشترك بين النوع الأول والثاني لأن تحريم الكفار اعتداء ومنع هذا الإنسان أمرا من الأمور المباحة عن نفسه أو من الأمور التي أحلها الله اعتداء منه أيضا كما ورد في الآية إن الله لا يحب المعتدين هو اعتداء وإن تفاوتت مرتبة الأمرين وإن تفاوتت مرتبة الأمرين ولذلك لقول المهلب هنا وجه في تنزيل هذا المعنى تحت قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وبين قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصبوا لسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ف. الإنسان عندما يمنع شيء يمنع نفسه شيئا مما أحل الله فهو اعتداء ولا شك أن قوله أن هذا حرام عليه هو كذب كذب ولذلك لم نعتبر التحريم هذا شيئا كما ذكر أهل العلم هنا فبينهما اشتراك من أوجه وين اختلفت مرتبة كل واحد كل واحد منهم هنا وإن اختلفت مرتبة كل واحد منهما اقرأ بارك الله فيك. وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة لأن بواعث النفوس على الشيء أو صارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه لا بمعنى التحريم, لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث بل بمعنى التوقع منه كما تتوقع سائر المؤلم كما تتوقع كما تتوقع شاعر المؤلمات طيب هذا التحرير بهذا المعنى الذي ذكره المصنف يدخل معنا هنا في هذا يدخل معنا في موضوع الكتاب ام تفضل هذا لا يدخل كما سبق في الدرس الماضي فإراده المصنف هنا له ذات أمل ستأمله الإنسان ما يدخل هذا لأن هذا ما ذون فيه ولا يسمى تحريما لا يسمى من التحريم الذي لم يأذن الله فيه يعني إنسان يمتنع من أكل ما يضره قد يكون هذا في حقه مطلوب وهو مطلوب في حقه ولو كان يضره ضررا محضاً ضررا كبيرا فكان يجب عليه أن يتركوه، فهذا لم أدخل له هنا والله أعلم. أي نعم إقرأ المثال الذي بعده ويدخلها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحتها وكذلك كل ما تكره رائحته. وهذا أيضا هل يدخل معنا في هذا الموضع؟ هل يدخل في عموم الآية السابقة؟ هل يدخل في ما ذكره المؤلف هنا اللهم إلا أن نعتذر له ونقول أنه يدخل من باب أن يسمى هذا التحريم مأذوناً فيه يعني منعك نفسك إياه مأذون لك لكن ما يسمى تحريم من عندك لأنك لست أنت الذي تمنع نفسك منه هل أنت الذي تمنع نفسك منه أو أن الشارع أذن لك في ذلك الشارع طلب منك ذلك يعني طلب منك أن تبتعد عن مثل هذا وكره لك استعماله لأنه في مثل هذا الموضع يؤذيك أما في الأول كالرجل يمتنع مثلا عن العسل أو عن الطعام الطيب لأنه يضره بعض الناس لو أكلك طعاما طيبا السكر مثلا طيب لكن لما عمر السكر ولو استعمله لقيل له أنت أثمت في حق نفسك وهو طعام طيب وكذلك امتناع النبي عليه الصلاة والسلام وامتناع الإنسان من أكل الثوم أو البصل لرائحته الكريهة هذا أمر مأذول له فيه أي نعم فما يدخل معنا إلا إذا أراد المصنف أن يجعل قسما أن هناك التحريم الحقيقي وهناك مجرد الترك وهناك ما يمنع لنذره وهناك ما يمنع الإنسان نفسه عن طريق الحلف وهناك دخول الإنسان تحت حكم التحريم الشرعي أو ما كرهه الشارع فيمتنع عنه هنا ولا علَّه هذا المحِلُ أولاً من قولِ من قال إن الثُومَ ونحوهِ كانت محرَّمةً عليه بالمعنى المختص بالشَارِعِ والمعنىان متقاربان وكلاهما غيرُ داخلٍ في معنى الآية. أحسنت. وله هذا عفواً أنا أحتاج الاعتذار عن صنف لأن هذا رأيُ رأيُنا ليس الداخل يعني ما توهَّمْتُه أنه يقصد دخولها هذا وهمُ مني أنا فما يحتاج الاعتذار عنه لماذا؟ ها؟ لأنه قال وكلهما غير دخل في معنى الآية غير دخل في معنى الآية إيه نعم وأما التحريم بالمعنى الثالث والرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخره وما تقدم من أنه كان تحريما مجرد قبل نزول الكفارة وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل وسيأتي ذكر ذلك بحول الله فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم تشرت للنساء الحديث من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة فكذلك هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقّع خاصة أي إني أخاف على نفس العناد وكان هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه لكن هذا سيجيب على المصنف يعني هذا سيذكر المصنف عنه جوابا وهو أنه ليس بحاجة أن يحرم على نفسه يترك أو هناك جواب آخر يتزوج وإذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يتزوج به يصوم وليس بحاجة أن يحرم على نفسه الجواب. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له, محرماً. محرماً له. فكم من رجل ترك الطعام الفلانية أو النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار حتى إذا زال عذره تناول منه وقد ترك عليه الصلاة أكل الضبي ولم يكن تركه موجبا لتحريمه والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية فلو كان وجود مثل مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو غير عذر أي نعم ما الصحيح كما ذكر المصنف غير لا يُعذَرُ في ذلك في تحريمه ومنعه الشيء عن نفسه سواء كان العذر أو لغير عذر لأنه لا يحتاج إلى لفظ التحريم ولا يحتاج إلى النذر يترك ما يضره ويأخذ ما ينفعه دون أن يتكلف في تحريم شيء لم يحرمه الله عز وجل أي نعم. وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث فإذا أحب الإنسان وقضى الشهوة تزوج فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساعم في التشبيه في التشبه بالرهبانية فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. بارك الله فيك. شوف لاحظ المعنى هذا وهو أن الزواج مقاصده كثيرة. فالرغبة في النساء محمودة بما أحل الله وهي سنة أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ويترتب على ذلك النسل المطلوب وهو تكثير الأمة ومن المناسب والشيء بالشيء يذكر كم بقي على الوقت؟ النبي خلاص أدان أدان في ندوة طبية ذكروا فيها تفضل. فمقاصد النكاح كما بين أهل العلم مقاصد النكاح طلب العفة. وقضاء الوطر والشهوة والاستمتاع ومن مقاصده أيضا الألفة وكثرة النسل كثرة النسل ويترتب على ذلك كما هو معلوم صلة الأرحام فمقاصده في شريعة الله عز وجل مقاصد عظيمة لكن تتحقق كما هو معلوم بالنكاح الصحيح لا تتحقق هذه المقاصد إلا بالنكاح الصحيح الذي شرعه الله عز وجل وبين شروطه وأركانه ومقاصده بعكس أنكحت الكفار فإنه كما هو معلوم لا تعلم في صلة الأرحام لأن الأسرة لا تنبني بناء صحيحا ثم أيضا يكثر كما هو معلوم عندهم الإباحية سواء من الأنكحة الفاسدة أو من الإباحية التي لا ترتبط بنكاح أصلا فما ذكرت لكم في الإشارة في هذه الندوة في ربط النسل هنا بمقصد النكاح أنهم الآن ويمكن قبل فترة ما أستطيع أن أحدد اكتشفوا أن حبوب منع الحمل هذه تؤدي إلى تقليل النسل من جوانب كثيرة، وكنا الذين نعرف أنها تؤدي إلى تقليل النسل من حيث منع التناسل بين الزوجين، سواء لفترة محدودة أو لفترة طويلة، وأكثر ما كنا نسمعه في ضررها أنها قد تضر بالمرأة في جوانب كثيرة. وقد تؤدي إلى تأخير النسل بعد ذلك بحيث لو أراد الرجل أن يكف عن استعمالها بالنسبة لإمرأته فإنه يتأخر نسله أيضا فيكون قد تسببت في تأخير النسل بأمرين الأمر الأول في وقت استعمالها والأمر الثاني في أثرها الذي بقى بعد استعماله لكن فيه معنى آخر نبه عليه كثير من الأطباء أنها تؤثر أيضاً في النسل بالنسبة للأبناء تأمل هذه الخطورة يقول أن تؤثر بالنسل بالنسبة للأبناء كيف تؤثر بالنسبة للأبناء يقول الأطباء أنها تؤثر على المرأة فلا تنجب فإذا أخذتها في وقت الرضاع وهي لابد أن تأخذها ما دام تختارت ذلك فإنه يؤثر على جنينها لأنه يرضع هذه المادة عن طريق الرضاء لأنها مادة متحللة في دم الأم فتكون سبباً في منع حملها فتخرج ولو شيء قليل من هذه المادة عن طريق الرضاء فيؤثر في تكوين هذا الصبي الصغير أو حتى الفتاة فيقع فيهم الضعف عن التناسل إذا كبروا إذا تزوج هذا الصغير إذا كبر وتلك الصغيرة إذا كبرت فإن في كثير من الأحوال يتأخر إنجابهن، يتأخر إنجاب النساء ويتأخر إنجاب الذكور، لأن مادة هذه المادة لها تأثير يبقى مع الطفل ويستمر في سنوات طويلة. هذا ما سمعته اليوم في في ندوة طبية. عن ما يتعلق بحبوب منع الحمل، فتأمل ضررها العاجل وضررها الآجل حتى بالنسبة إلى الصغر. <تصفيق> نعم اقرأ الثالثة <تصفيق> والثالثة والثالثة. أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه حلالا ففيه دليل لجواز مثله مثل هذه المواضيع استفاد منها في التفسير لأن المصنف رحمه الله ينقل كلام المفسرين في هذا فكأنه يقول لك لو اشتبه عليك فهم هذه الآية مع الآية التي قبلها فكيف تجمع بين الآيتين كيف تجمع بين الآية الأولى يا أيها الذين آملوا لا تحرموا ما أحل الله لكم وبين هذه الآية كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فإسرائيل نبي من الأنبياء حرم على نفسه شيئا. الجواب كما سيذكره المصنف أن شرائع الأنبياء تختلف في بعض الجزئيات وهذا من البعض القليل وهذا من البعض القليل والاختلاف في الجزئيات لا يضر الاختلاف في الجزئيات لا يضر فقد كان مسموحا لهم في شريعتهم مثل هذا وحرم علينا لحكمة يعلمه الله فهذا مثل الناسخ والمنسوخ عند الفقهاء مثل ايش الناسخ والمنسوخ مثلاً الآن المسلمون في النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس خبلةً لهم ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا ثم أمر الله عز وجل النبيه أن يتوجه إلى إلى الكعبة المشرفة فالتوجه إلى الكعبة المشرفة حكم ناسخ للأمر الأول الذي كان مشروعاً والأول يمثل مقصدا من المقاصد الشريعة والثاني يمثل مقصدا من المقاصد والله عز وجل هو الحكيم بعباده ويختار لهم ما شاء كذلك في الشرائع التي قبلنا قد يكونوا متعبدين ببعض الأحكام الجزئية ثم تنسخ في شريعتنا لحكمة يعلموا الله عز وجل فمعلوم مثلا أن سليمان كان لهم يأت أمرأة ويزيد كما ثبت في الصحيح أنه أقسم أم؟ ذات ليلة قال والله لعطفنا الليلة على مائة امرأة تنجب كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله ها؟ ونسي أن يقول إن شاء الله ونسي أن يقول إن شاء الله وهذا تجدونه عند تفسير قول الله تعالى في صورة الكف عوض بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فكانت النتيجة أن سليمان عليه السلام والله يربيه يربي أنبياءه سبحانه وتعالى أنه في نهاية المطاف لم يجد من المئة امرأة إلا واحدة ولدت غلاما ناقصا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيلنا لاحظ في شريعتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في كم أذن له من النساء في تسف أذن له في تسف فمثل الاختلاف هذا لا يضب كذلك هنا في, بني في, في إسرائيل كان الله أحل له الطعام فحرم على نفسه كما ورد في أسباب النزول أكل لحم الجزور في بعض الروايات لكن هذا كان مأذون لهم في شريعتهم وشريعتنا نسخت هذا نسخت أن تحرم على نفسك لحم الجزور أو غيره من الطيبات أي نعم ماذا هو الجمع بين هاتين ألا هاتين أي نعم الله. والجواب ألا دليل في الآية لأن ما تقدم يقرر أن تحريم في الإسلام فيبقى ما كان شرعاً لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول خرج القاضي يعني تقرر في الأصول بأصول الفقه يقصد عند أهل العلم أن ما ورد في شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه بنسخه منه خرج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يسرايل النبي يعقوب عليه السلام أخذ عرق النسا أخذه أخذه أخذه عرق أخذه عرق النسا فكان يبيت عليه زقفا فجعل عليه إن شافه الله ليحرم من العروق وذلك قبل نزول التوراة قالوا فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها وفي رواية جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل، قال فحرمته اليهود، وعن الكلبي أن عقوبة عليه السلام قال إن إن الله شافني لو حرمنا أطيا بالطعام والشراب، أو قال أحب الطعام أو الشراب إلي، فحرم لحوم الإبل وألبانها، قال القاضي الذي نحسب والله أعلم أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهياً عن عن ذلك، وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئاً من الحلال حرم عليهم، كما كان الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئاً من الحلال، لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، والحالف إذا حلف على شيء ولم يقول إن شاء الله كان بالخيار. إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل مع إضافة ما ورد في الحديث أنه إذا كان خيرا عليه أن يسارع فيه ها؟ فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير حتى وإن كان مخير لكن يندب له أن يسارع فيما هو خير ويأتيه ويفعله ويكفر عن يمينه هنا مقرب ورد الله قال وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ، فكان الناسخ في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا ناسخ لما ورد في شرائع من قبلنا في مثل قصة إسرائيل عليه السلام. هذا ناسخ هذه الآية في سورة المائدة ناسخته لذلك. إيه نعم. قال: فلما وقع النهي لم يجز للإنسان يعني يقول الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه أي نعم هذا سبق الكلام فيه فنكتفي بهذا الموضع ومن المناسبة نشير فيما بقي حتى تقام الصلاة نشير إلى أن الاختلاف في الشرائع من ناحية الجزئية في شريعتنا وشريعة من قبلنا لا يضر ولذلك حكاه الله عز وجل في كتابه فقال سبحانه وتعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا نتأمل هذا أي لكل منكم أنتم أيها المسلمون في من أتباع الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا لكل منكم أي على سبيل الاختصاص شرعة ومنهاجا وهذا فيما يتعلق بالأحكام فيما يتعلق بالأحكام الجزئية فيما يتعلق بالأحكام الجزئية أما في أصول الشرائع وكليات الدين أما في أصول الشرائع وكليات الدين فإن الشرائع الإسلامية من لدى آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة وهذا معنى عظيم جدا ينبغي أن يتنبه إليه طلاب العلم وأن يعلموه الناس ولعل هذا السؤال الوارد هو قريب من هذا الموضع الذي نتكلم فيه فيقول هنا هل يمكن أن يكون هناك اختلاف؟ جزء في التوحيد الذي جاء به الأنبياء فالجواب لا ليس هناك اختلاف في الكليات وليس هناك اختلاف في الأصول بمعنى أيها الأخوة الكرام تنبؤوا لهذا المعنى فإنه مهم ولو عقله عوام المسلمين وفهموه لشاركوا في قضايا الدعوة الإسلامية تربية بيوتهم وأنفسهم مشاركة كبيرة وهو من الأمور السهلة الواضحة البيّنة المحكمة التي يسهل إدراكها وتسهل معرفتها ويسل القيام بها من حيث التعليم والتربيه وهي أساسيات مشتركة بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فالذي شرعه الله لأنبيائه هو التوحيد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وشرعه له لهم جميعا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والخطاب لنا هذا خطاب لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام فما شرعه الله لنا من الدين من التوحيد من إقامة التوحيد واركان الإسلام والنهي عن الشرك هذا واحد بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أنعبد الله الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة أي في كل أمة من أمم الأنبياء الأمر بعبادة الله الأمر بتوحيده الأمر بتقواه الأمر بالاستقامة على حكمه الأمر باتباع شرعه وفيها أيضا محبته وخوفه والتعلق به صرف العبادة له والذبح له والنذر له والطواف ببيته العتيق والسجود له والرغبة إليه والولاء للمؤمنين والعداء للمشركين والتبرؤ من أهل الشرك هذا كله في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مما أجمع العلماء على بيانه لم يختلف فيه أحد من أهل العلم لم يختلف فيه أحد من أهل العلم ذلك هو دين الله عز وجل الذي شرعه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام والذي كان عليه أتباع الأنبياء أتباع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو الذي يجب على المسلمين التمسك به ولذلك أشار الله إلى هذا المعنى بين الله هذا المعنى في قوله إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله أي الدين الذي شرعه لجميع أنبيائه ولجميع عباده في الأرض كلها وفي الدهر كله هو الإسلام وهذا من الأمور المشتركة بين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وتأملوا هذا العصر العظيم وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك وتحريم أنواع الشرك كلها. لو اجتمع عليه المسلمون في هذا العصر لجتمعوا على ما عليه الأنبياء عليه السلام وحواريهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني واجب اتباع الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشترك بين جميع شرائع الأنبياء. ولا يقبل الله عز وجل دينا من إنسان إلا بتحقيقه والدليل عليه قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فمن لم يطع الرسول لم يستفد منه وإذا لم يطع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حينئذ لم يحقق الفائدة من الانتماء إليه أو التصديق به فلذلك اشترك الإيمان بالنسبه للرسل جميعا تصديقهم فيما أخبق واتباع ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه وأن لا يعبد الله إلا بما جاء على ألسنتهم من شريعة الله عز وجل هذا أمر مشترك بين الأنبياء هذا أمر مشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن هذا المعنى التحاكم إلى شرائعهم يجب على كل أتباع نبي في وقته التحاكم إلى شريعته والعمل بها الأمر الثالث إن من أثر التحاكم إليها والعمل بها هو تطبيق مقاصدها في كليات الشرائع في واقع الناس وهذا أمر مشترك يعني من أبرز مسائل, مسائل العمل كما تعلمون من, من أبرز مسائل الإسلام الظاهر إقامة الصلاة، وهذا مشترك بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. كما قال الله عزوجل عن موسى وأقم الصلاة لذكره، وكما مدح أنبيائه بإقامة الصلاة، وفي الحديث الصحيح ما من نبي إلا وحج هذا البيت، هذا مشترك بين الأنبياء جميعا، وكذلك التزكية وما يتعلق بها مشترك بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الصيام. نسأل الله أن يبلغنا وياكم رمضان لما ذكره الله في كتابه وأمرنا به حثنا على ذلك ببيان أنه كان في شرائع من قبلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تعملون كما عملوا وتتقون الله كما اتقوا الله عز وجل فهذه كلها من الأعمال الظاهرة المشتركة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأساسيات والكليات بالنسبة لحفظ المجتمع من الفساد هناك أمور مشتركة بين شرائع الأنبياء يحفظ المجتمع من الشرك وأسبابه والأنبياء جميعا جاءوا بالتحذير من الشرك وأسبابه يحفظ المجتمع من الرباء الأنبياء جميعا ذكر الله عز وجل تحريمه في القرآن على أهل الكتابين فقال الله عز وجل او اخذهم الربا وقد نهى عنه وليس مُحَرَّمٌ فِي شريعتنا فقط محرم في شرائع من قبلنا وكذلك الفواحش كذلك الفواحش وما يتفرع عنها من الاباحيه كل ذلك محرم في شرائع من قبلنا. قل إنما فهذه الأمور محرمة في شرايع من قبلنا وكذلك الظلم وانتهاك الدماء وكذلك الزنا، انتهاك الأعراض كله محرم في شرايع من قبلنا وانتقل إنشئت إلى الأخلاق الإسلامية الممدوحة والأخلاق الفاسدة المذمومة فإن الأولى معمور بها في for us من قبلنا والمذمومة منهينا عنها في شرايع من قبلنا أردتم هذه الصورة المبسطة لقضايا الإسلام في العقيدة والشريعة لو التزم بها المسلمون وطبقوها تطبيقا صحيحا وهي أمور مشتركة بيننا وبين من كان من قبلنا ما الذي يبقى في حياتنا لا يصلحه يستقيم كل شيء أمر المسلمين في العالم يستقيم أمر المسلمين في العالم يستقيم لو عدت وتأملت هذه الأصول التي هي في دين الأنبياء جميعا وهي واضحة سهلة ميسورة لو تأملتها وطبقها المسلمون في العالم لكانوا أمة واحدة وصلح من أم فصلح في أمورهم كل شيء بإذن الله تعالى ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا الإسلام بهذه الصورة وأن يعلموه للناس بهذه الصورة ولا يتعلم الإسلام على أنه خلافيات ومتشابهات بل يتعلم الإسلام على أنه محكمات أساسيات الدين وهو الذي أمر الله به الناس جميعا هذا الذي ذكرناه في هذا الموضع على سبيل الإيجاز هو الذي ذكر أمر الله به الأولين والآخرين والذي لا يقبل الله عز وجل من الأولين والآخرين دينا سواه وهو الذي وقع فيه الصراع بين أهل الحق والباطل وبين الرسل وأعدائهم, بين الرسل عليهم السلام وأعدائهم وهو الذي يفرق فيه الناس فيدخل فريق الجنة الذين آمنوا واتبعوا المرسلين ويدخل فريق النار بسبب مخالفتهم لهذه الأساسيات والكليات. فتأمل هذا المعنى إذا رتبت فهم الإسلام في ذهنك على هذا الأساس وتعلمته على هذا الأساس ودعوت له على هذا الأساس فقد وفقت لخير عظيم ولذلك كان علم الصحابة سهلاً ميسوراً وكان تطبيقهم للإسلام تطبيقاً صحيحاً وكان تعليمهم للإسلام للأمم الأخرى تعليماً سهلاً وميسوراً فنفع الله الله بهم وأضيف لأهمية هذا الموضوع حتى يهتم به طلاب العلم أنك إذا قرأت سير المجددين تجدهم أكثر الناس عناية بمثل هذا تجدهم أكثر الناس عناية بمثل هذه الأصول المشتركة لأنها هي دين الله وسماها الله في القرآن الدين وسمها الإسلام وسمها الإيمان وسمها الإحسان وسماها التقوى وسماها الحق وسماها بأسماء عظيمة وأمر الناس جميعا باتباعها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أمر الناس بها فالأمر بالتقوى، والأمر بالإيمان والأمر باستقامة على الدين والتحاكم إليه وإقامته والاجتماع عليه كلها تدخل في هذه الوصل جعلنا الله وإياكم من أهلها المستقيمين عليها وثبتنا وإياكم على طاعته وألحقنا بصحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام غير خزايا ولا ندامة وأكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين